بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوت والليل إذا يس هل في ذلك قسم لذي حجر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 فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً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 وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوما اذ الله يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطُمَئِنَّةِ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي